أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علي والله على محمد وعلى المطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى رحيم بيانة هذا الخول الرابع فتعين الخول الرابع وهو أن الموضوع له ياخل المعنى. ولكنه بعين الوضع يلاحظ المعنى بنحو لا بشرط القدس وهو يطابق القول المنسوب الى القدماء على التصوير الثاني كما اشرنا اليه فلا اختلاف فيقع التصالح بين القدماء والمتاخرين اذا لم يثبت عن القدماء انهم يقولون انه رجال المقيد وهذا مشكوك فيه كان الكلام في الجزء الماضي في بيان الاقوال والحق المساله ايضا من قلنا بعد بيان تلك المقدمات عدنا الى اصل المطلب وهو ان اسماء الاجناس تدل على النطاق بالواضع بمقدمات الحكمة المتقدمون قالوا بالواضع والمتاخرون قالوا بمقدمات الحكمة فقلنا قول المتقدمين يمكن تصويره لتصويرين الاول انهم قالوا, قالوا ان الواضع وضع اسماء الألفاظ لذات المعاني بشرط شيئين يعني بشرط ان تكون مطلقا والتصوير الثاني قلنا قال ان الواضع وضع اسماء الاجناف لذات المعنى الذي لم يلحق فيه اي حيثية اي خير حيث واي خصوصيه من الخصوصيات فهو وضعه لا بالشرع هذا بالنسبه الى قول القدماء اما قول المتاخرين فهم قالوا ان الواضع وضع اسماء الاجناس لذات المعنى لذوات المعاني فقط لدواخل المعاني فقط اما الاصناف فيثبت بدليل خارجي وقلنا هذا القول القول الثاني المنسوب الى المتاخرين المصنف قال عبارات القوم اضطربت في بيان هذا القول فمنهم من قال ان الواضع وضع اسماء الاجناس للمعاني لذوات الطبيعه فقط بنحو الماهيه المهمله وبعضهم قال هنا الماهية لا بشرق المقتني وبعضهم قال لا فرق بين الماهيه المهمله والماهية لا بشرق المقتني والمصنف يقول نحن نختار الشق الرابع وهو ان الواضع وضع اسماء الاجناس لذات الطبيعه لذات الطبيعه ولكنه لاحظها حين الواضع بنحو الله بشرط قسمي هذه اربعه أقوال في المساله ثم المخلص كان في طلب رد الاقوال الثلاثه واثبات القول الرابع الاقوال الثلاثه السابقه اتضح ردها ثم قال فتعين القول الرابع وهو ان الواضع وضع اسماء الاجناس لذات الطبيعة لذات المعنى فقط اما للافراد فنثبته بدليل خارجي نعم قلنا الوضع حكم الوضع حكم والوضع هنا حكم على الماهيه بشيء خارج عن الذات لأننا نريد ان نضع اسم الجنس هذا اللقب لقب اسم الجنس للماهيه اسم الجنس لقب اسم الجنس ليس جزءا مقولا من الماهي. نحن نريد الواضح نريد ان يضع هذا اللقب لقب اسم الجنس للماهيه ونحن عرفنا سابقا ان الوضع حكم الوضع حمل يعني حمل للفظ على الماضي هذا اللفظ ليس جزءا مقوما للماهية النظر هو شيء خارج عن مقوماتها فاذا كان اللفظ شيئا خارجا فالواضع عندما يضع هذا اللفظ اعني اسم الجنس الى الماضي يعني يلحظ الماهية مقيسة إلى ما هو خارج عنها إلى ما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها إلى ما هو خارج عن مقام تقضرها الذات ونحن قلنا سابقاً إذا لوحظت الماهية مقيسة إلى ما هو خارج عنها لا بد أن تلحظ بأحد الاعتبارات الثلاثة إلا تلحظ بشرط شيء أو تلحظ بشرط لا أو تلحظ لا بشرط. المقالة يقول وهنا في مرحلة الواضح في مرحلة الواضح في مرحلة الوضع الواضح حينما وضع لفظ الجنس الماهية لاحظها بلحو لا بلح بشرط القسمين. لاحظها بنحو لا بشرط القسمين ولم يلحظها في مرحلة واضح في مرحلة واضح ولم يلحظها بنحو بشرط شيء ولا بنحو بشرط لا لماذا؟ لأنه مثلا نحن قلنا اسم الجنس اسم الجنس اسم وضع للجلاله على ذات الطبيعه ذات الطبيعه الشامله لكل افرادها فاذا الواضع عندما وضع اسم الجنس لذات الماضي لو ان الواضع فرضه. لو ان الواضع عند الواضع لاحظ الماهيه بنحوي بشرط شيء لو لاحظ هكذا مثلا قال هكذا قال جئني بانسان بشرط العدالة يعني بشرط شيء ضعف جئني بانسان عادل اذا قلنا ان الواضع وضع الماهيه وضعتنا الجن للنابية بشرط شيء هذا يعني هذا يعني ان الفرد الفاقد لهذا الشرط لهذا الوقت لن تصدق عليه الطبلة اذا قلنا جئني بانسان وبشرط شيء هذا يعني ان الانسان غير العادل لا يسمى انسان لن يصدق عليه عنوان الماهيه وهو الانفاق ولذا قلنا الواضع لم يلحظ الماهيه عند الوضع بلحاظ بشرط وإلا والا لو لاحظ الماهيه بهذا اللحاظ لما صدقت الماهيه على الفرد الفاقد لهذا الوضع ونحن قلنا الماهيه اي ذات الطبيعه تصدق على كل الافراد فلو لاحظها بشرط الشيء بشرط العلم بشرط العدالة بشرط الطول بشرط اللون بشرط الإيمان بشرط بشرط بشرط شيء لما صدقت على الفاقد بالشرط فإذا لم تصدق على الفاقد بالشرط فهي لا تصلح أن تكون ماهيه تصدق على جميع الأفراد والحال أن الماهية ذات الطبيعة يجب ان تصدق على جميع افرادها الذي صدق عليه العنوان والذي لم يصدق عليه العنوان ولذا لم يلحظها بشرط شيء ولست الاشكال ياتي لو قلنا لاحظها بشرط لا مثلا يقول جعني بانسان بشرط عدم العداله بشرط عدم العلم بشرط عدم الإيمان هذا يعني أن الماهية لن تصدق على الشخص الواجد بذلك الوقف فالإنسان المؤمن لا يسمى على هذا القيد لا يسمى انسانا الإنسان العالم على هذا القيد لا يسمى انسانا وهكذا في بقيه الأشياء ولذا الواضع عندما اسم الجنس إنسان رجل قلم كتاب رقبة سماء أرض ماء دفتر حينما وضع هذه الأسماء وضع هذه وضعها لذات الطبيعة لكن لاحظها عند الوضع بنحو اللات الشرطي قسمي لماذا يجب أن ينحظها بهذا النحو؟ لأن قلنا الوضع الوضع وضع اسم الجن لما اسم الجنس هذا ليس جزءا مقوما للماهيه انما هو شيء خارج ففي الواقع حينما نضع اسم الجنس للماهيه نحن نلحظ الماهيه مقيسة الى اسم الجنس اي مقيسه الى ما هو خارج عنها واذا لاحظناها لا لابد ان تكون ملحوظه باحد الاعتبارات الثلاثه ولا يخلح إلا اعتبار الله بشغل هذا في مرحلة الواضع في مرحلة الواضع الواضع لا بد أن يلحظها بنحو لا بشار هذا واضح أما في مرحلة الاستعمال في مرحلة الاستعمال هذا خروج عن محل المكان في ان الاستعمال هناك السيد يجب وضع اسم هناك من لكن نحن إذا أردنا أن نستعمل اسم يكون بعد هنا هنا من ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك يمكن يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون ان ويمكن أن نلحظه لا بشر لكن في أي مقام؟ لا في مقام الواضع إنما في مقام الاستعمال في مقام الواضع الواضع حينما وضع لا يوجد اسم الجن شوفوا عن الواضع عندما مرحلة الواضع مرحلة الواضع هنا قمنا عن الوضع، الوضع لاحظ لاحظا أنه هي مقيمة إلى ما هو خارج عن مقارن الثلاث فلا بد أن تنحب هناك بالاعتبارات الثلاث وقلنا لا يناس إلا الاعتبار أن لا قال له لماذا لابد من الاعتبار لان اسهل النفط لفظ اسم الجن هذا مخلص مقوم مثلا لما هي في الصلاه ذا الصلاه متطور بعشر ازداد اولها التفجير واخرها التفجير فالمنجل على الابن اسم الجن موجه المقاومه الما هي الصلاه اجزاؤها المقومه قريب منها اما الاف هذا الناقص ناقص اسم الجنس فهو خالد عن اجزاء فاذا اردنا ان نرى علاقه اسم الجنس للصحيه للصلاه للكتاب للانسان للرقب اليه الى اخره فلا فقد ان الحظ ما قيس الى ما هو خارج عن نقاب ذا اذا لاحظه ما نحن عرفنا في المقدمه الاولى من مقدمات الماهيه اذا لاحظه ما قيسه الى ما هو خارج لحاض الماهيه مقيس الى ما هو خارج يعني لا أن نلاحظ ان كل حظ باحد الاعتبارات الثلاثه بشارك شيء بشارك لا لا صحيح؟ قلنا هذا هو مناظر لأن إذا أولا نسمى الجزء للمانهية مش ناثر الشيء بقايا. وضعنا فائح وضعنا للمساء وضعنا للمساء لذلك الطبيعة المتحلمات المتعلمة مثلا العابد فالآن المؤمن الحديث فيه هذا يعني أنه الإنسان لن يصطح إلا على المعلم الجاهل الظهر هذا يعني أن الإنسان لن يصطح إلا على الآخر إلا على المؤمن إلا على الطويل إلا على الأذيب الاخير أما خير المختص بها من الأوضاع لن يصطح إذا كان يشطش صحيح وكذلك لو كان بشرطنا يعني النبع القويه نبعث من جنس للطبيعه المقيده بشرطنا يعني بشرط عدم التعلم بشرط عدم العداله بشرط عدم الايمان بشرط عدم الطول، عدم عدم عدم هذا يعني ان الانسان المتعلم يسمى انسان سن. العاقل لا يسمى زوجه في بشرحه لا فاذا بطل هذا و هذا ونحن قلنا لا بد ان يصلح مقيسة الى ما هو خارج عنها واذا نوحظ المقيسه لا بد من احد الاصول الثلاثه فاذا بطل الاول والثاني لا يدفع للثالث وهو أن يصلح حماه الى الانسان وضع لها اسم الجن انسان وفي على هان لا بشارة يعني لا بشارة المتعلم ولا بشارة عدل متعين لا بشارة عدل ولا بشارة عدل على أي أحد يعني من هذه الناحية لا بشارة والله يسمع لا بشارة يعني لا بشارة الإخلاص ولا بشارة التأييد نظرة هذا والله يصير أيضا هذا كله في حنث سرقوا بين مقام الواضح ومقام الاستعمال. في مقام الواضح الأسف موضوع إبانا. في مقام الواضح. أما في مقام الاستعمال فقد يستعمل في الحيوان المختلف. وقد يستعمل في السجاء. اذا عندنا مرحلتان. القصدس يكون مرحلة الواضح. وعندنا مرحلة فمن الاستعمال. مرحلة عن الاستعمال في مرحلة في الاستعمال في مرحلة في الاستعمال ويمكن انا استعمل أفضل انسان في المتعلم فا فا اشقش اقول لجنال السيد اكرم الاسباح عن الاستعمال الغالث اكرم الانسان متعلم فلاحظوا مشقش وفضع الحمض ومشاركلا أقول أكرم الإنسان غير قادر يعني بجف في الجف الكفر وقت الحظ ولا بشرط أكرم الإنسان فلا أكرم الإنسان غير قادر ولا غير قادر أكرم الإنسان فأحطه لا بشرط وهذا الإنسان مضر علينا في الصلاة فنجي بشرط الشيء يعني بشرط الصحراء. فالذي ذكرت لا لا والسلام الله على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه من كان للذكر والانثى والاب والحرف والاسود والاخر والطويل والقصر كلها مقصود التنوع شابها هذا هذا الفرق بين المقامين كان مقدر في مقام الوصف في مقام الاعمار في مرحله الوضع الموضع لاظهرها لا تكون دائما في مرحله الاستعمال فالمستعمل قد يستعملها في فندق بش بضمان مشافه لا تكون لا في الوضع لا بدي <تصفيق> انا الوضع الوضع اذا ما لا اللي في مقام السينما في باشا تكيه لا هذا السينما بيشغل كلام انت بتعرف مقام السينما لا مقام انا عم بدرس صح هي لا هذا فرق في مقام في, في مقام في مقام وضع صحيح فإذا في مقام نسميه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم أنا بشق الشيء وبشق الله تعينا أنها ممكن بذلك تعينا لا بشق لا نعم يعني أحد حالة يعني فقط المحظول أن تشفيه بشرك المائية ويكون خوفة الإنسانية بشق الله أو لا أو بشق الشيء يعني إذا وضعناها بشرط لا. يعني أقول الإنسان وضع إسلح الجنس من الإنسان وضع لذات الطبيعة المقيدة بشرط العلم هذا يعني أن الإنسان غير المتعلم على هاتف الإنسان صحيح وهذا لو قلت بشرط يعني لو قلت أن لحظتنا نجد إنسان وضع لما هي غير عادلة غير المتعلمة غير المؤمنة هذا يعني أن الإنسان الماهية الفرد المتعلم العادل المملكة من الإنسان وهذا هو صحيح لأن من الجنس موضوع لذات الطبيعة ذات الطبيعة تلتق على جميع الأفراد تلتق على المؤمن وغير المؤمن على الطويل والقصيل المتعلم والجادل فلا بد أن الحضاء لا بشرط يعني لا بشرط هذه الحيوث مفرقة هل أنت دل... الواضحة ما مفرقة؟ ماذا أنت الواضحة مفرقة؟ بلشك. فتعين القول الرابع وهو هذا القول الرابع ان الموضوع له ذات المعنى فقط ولكن حين الواضح يلاحظ المعنى بنحو لا بشرط قسمي وهو هذا المطلب بعد ذلك كما في القضايا يطابق القول المنسوب الى القدماء على التصوير الثاني القدماء قالوا الذين قالوا القدماء بأن الاصلاح يثبت بالواضع له التصوير التصوير الاول قالوا الواضع وضع من الجنس للماهيه بشرف الشكل يعني بسبب الاطاق والتصوير الثاني قالوا ان الواضع وضع من الجنس للماهيه المطلق يعني شنو التي لم تلحظ فيها اي حيثية واي قيد واي خصوصية واي واي وغير هذا يعني مطلق رحمه الله مشان يكون هذا القول الرابع يتفق مع التصوير الثاني للقدماء اذا اتفقنا نحن وقع التصالح بيننا وبين القدماء بناء على التصوير الثاني بالشرط لذا هل لا يثبت أنهم قالوا أن استعمال المأسمى الجلد في المهدية المطيبة استعمال مسؤولة <تصفيق> أما يثبت فالتصال يكون ماضح بيننا وبينهم. ثم فما يقول وهذا القول نسبه القول بالمجادية إليه محل شكل عندنا قالت فلا اختلاف يعني ذلك الأولين المتقدمين ويقع التعارض بين القدماء والمتاخرين إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه نجاة في الموقفين يعني استعمال من الجنس في الموقفين ماذا ثم يكون وهو نسبة هذا القول في النجاة ليه وقوع مشكوك فيه بيان هذا القول الرابع. أن ذات المعنى لما أراد الوضع أن يحكم عليه بوضع لخبله لخبث الجلد المعرفة الطبيعية الماهية لا لا في اسم الجلد فمعنى هو أنه الوضع قد لاحظه مقيسًا إلى الغير لماذا لاحظ الغير لأن الوضع ليس جذر أول للماهية اسم الجنس هذا خارج عن الزاد خارج عن الأجزاء المقومة للثاد فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهيه التي أنت قدم خب معنا يرى الواضح لذات المعنى بجميع أطواله وحالاته وقيوده يعني المؤمنة والكافرة الأسواج والأبيض الطويل والقصير الحر والعابل العابل لا بد لابد أن يعتبر على نحو الله بشرط قسمي ولا منافات بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة واضح لنحو الله بشرط القسم هذا إشكال مر علينا ثابتا إشكال الذهنيه لان هذا اللحاظ والاعتبار الذهني كما تقدرت صرف طريق صرف مصحح فقط الى الحكم على ذات الماهيه هو هذا اللحاظ ذهني الاعتبار المصحح للموضوع له فقط ليس جزءا مقونا للماهيه وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب ان يكون المعنى ملحوظا بنحو الله بشرط قسمي بل يجوز سفوحين الاستعمال فانتقل من مرحله الواضع الى مرحله الاستعمال في مرحله الواضع لا بد ان يلحظ بنحو لا بشرط القسم وبينا لماذا اما في مرحله الاستعمال فلا يمكن ان يلحظ بشرط شئ بشرط لا بشرط قال وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو الله بشرط السفن بل يجوز أن, يكون أن يعتبر بأي اعتبار كان من الثلاثة ما دام الموضوع له ذات المعنى فيجوز في مرحلة الاستعمال أن يغفر النظر على نفسه، يعني ما هي مهملة ويلحظ بما هو هو مهملة ويجوز أن يلحظه مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة وملاحظة ذات المعنى بنحو الله بشرط القسم حين الواضح تصحيحا للواضح لا توجب أن تكون قيدا للموضوع له حتى يشكل علينا السيد القدريني ويقول أنتم جعلتم المهية أمر ذهني فاذا لا يمكن الامتثال في الخارج الا بعد تدريب الماهيه عن الطيور الذهنيه وعليه فلا يكون الموضوع له وجود ذهني حتى ياتي الاشكال اذا كان له اعتبار لا بشرط القسم حين الوضع لماذا لانه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر بل ذات المعتبر يعني ذات المعنى فقط كما أن استعماله في المقيف كما أن استعماله في المقيف لا يقول دادل. لماذا؟ قال لما تقدم أنه يجوز أن يلحظ ذاك المعنى حين الاستعمال نقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره من بشرط الشئ وهو المقياد في لأن الموضوع هون. لا. إنه يعني أنت أنت ما أظن هذا عنك نشأتين لا. إنه موش لا. لا. الأول الأول. لا. ما أقول لا أنا ليه يعني أرسلات مكان متجر. لا. بارين لا, لا. لا. أرسلات مالي لا بيشترط شيء باي حال لا هو اول الامر شرط يعني انا قصدي بذا الجنب الا بشيء بلا شرط بنوع لا يعني شنو لا بشرف يعني لا بشرف اطلاق لا لا يعني لا بشرف اطلاق ولا بشرف التقييد وضعناه لذاته البائيه فقط غير المقيده بشرط الشورط وغير مقيدة بشاطل يعني, يعني لا مقيدة بشرط بشاطل مقيدة ولا بشاطل إلا وضعناه لا بشرط يعني لا بشت إصلاح ولا بشت إصلاح. لا بشت إصلاح. لا إصلاح من غير بشت إصلاح. لا بشت إصلاح. إذا رأيتم الله لا. إذا بشات إيه. قديم الله بشت إيه. قديم دم من بناء بشرطه يعني بالمنهجيه يعني بيقول لي يستعول في بالله بشرط ما لا المقصود بالله يعني لا بشرط الاطلاق ولا بشرط التقليد التقييد لا هذا ايضا ما ما ما راح نخلف يدنا شد او لا مش بدنا نلعب وهذا في مقام البرد لباتل تلك الله يحتمل المستعمل في مجرد بنامنا ليس لدينا مستهار مجرد بنامنا من السلام؟ لا بلادر بلا بلا بل وليس مستهار بموضوعنا في أن المجرد لم يوضع لأحد السلام لا يلعب أنا أستطرقكم اللي يرماني فائد <تصفيق> الحمد من الحيوان لا أعطى في إذاً إذا حلل المثار فلا مشاركة بك المثار يقرد من جهة لكنه يبعد من جهات فالله <تصفيق> هذا كله الحمد لله انتهينا أما مقدمات الحكمة تلتفتوا إليها حتى تحفظ تحفظ جيداً لأن هذا المصطلح مقدمات الحكمه تصاحب الطالب في مختلف البحور إلى هنا ثبت أن الواقع وضعت من الجنس لذات الطبيعه فقط خذ كيف نفتك الطاق والتقييد قابل الاخلاق والتقييد حتى يثبت من الجنس يحتاج الى قرينه يحتاج الى قرينه وهذه القرينة تنقسم الى قسمين مرة تكون القرينة قرينة خاصة ومرة اخرى تكون القرينة قرينة عامة القرية الخاصة مثلاً كان يكون بيني وبين جلال السيد او السيد أو السيد أن يكون بيني وبين أحدهم طيب أنا أخلص, أخلص بين السِيب الشيخ أحياناً بيني وبين أحدهم وبعدين الشيخ يهدونها من عجراء الأن نحن أخلص بيني وبين أحدهم أقول مذلك أقول لجلال السيد بحضرة السيد أتكلم معه أتكلم خاصا أتكلم معه عن العلماء وأندع له في العلماء أصحاب خذلا أصحاب خدمه جزاهم الله خيرا خدموا الأمة خدموا المذهب الحق إلى آخرين هذا كله مدح في حقهم ثم أقول له سيدنا الجليل لا تقصر في حق العلماء أكلم جميع العلمات. الكلام السابق اللي بيني وبينه يسمى قرين مطالب القرين المطالب يهد بيني وبينه قرين خاصه تدل على أن مقصودي حينما قلت اكرم كل العلماء اكرم جميع العلماء اكرم العلماء مقصودي مطلق مطلق مطلق العلماء وعندي قول خاص وهو الكلام الذي بيني وبينه لأن انا ساعد عن دعف العلماء واثني العلماء واقول احترم العلماء وقوم العلماء و و و الى اخره ثم م. اقول له اكرم العلماء فقيام الصالح كريم على ان مقصوده مخلق العلماء وفي وقت الاحوال ايضا هذا ليس محل الكلام عندنا انما محل كلامنا في مقدمات الحكمه في القرين العام القرين العام والقرين العام هي عباره عن ان تثبت عندنا المقدمات الثلاث المختصه بمقدمات الحكمه اذا هذه المقدمات الثلاث ثبتت قال إذن نقول إذا كلام المتكلم مطلق والأسنوذي أثناء من هذه المقدمات المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان هاي المقدمه نقول. ما عليك من الترتيب ما الكتاب ان يكون المتكلم في مقام البيان يعني التفكير المتكلم عند تكلمه له احوال مختلفه مثلا من الاحوال ان يكون المتكلم في مقام التشريع وليس البيان هذا مقابل المقامات إنه مقام التشريع ومر أخرى يكون المتكلم في مقام الاثنال المتعمد اثنين ومر أخرى يكون المتكلم في مقام بيان حكم آخر هذه أحوال ثلاثة والحال الرابع أن يكون المتكلم في مقام البيان هذه أربع أحوال سجلتوها الحالة الأولى إذا كان المتكلم في مقام التشريع فلا يثبت الإطلاق لا يثبت الإطلاق يعني مثلا المولى سبحانه وتعالى في معظم آيات القرآن في معظم آيات القرآن المولى في مقام التشريع وليس في مقام بيان التفصيلات مثلا في مقام تشريع اصل الصلاه المولى قال أقيم الصلاه صحيح لكن لم يكن المولى أقيم الصلاه مطلقه لو مقيده مقيده بشرط الوضوء المولى من هذه النواحي ليس في مقام بيان فقط في مقام بيان اصل التشريع فقط وهكذا في مسائل الصيام وهكذا في مسائل الحج وهكذا في مسائل الزكاة وهكذا في مسائل الخلط المولى في آيات القرآن في معظمها في مقام التشريع ولذا لا يحق لأحد أن يسكن علينا كما أسكن البعض في آية اليضوء وضوءكم يختلف. نقول القرآن لم يكن في مقام بيان كيفية الوضوء. المولى كان في مقام بيان اعضاء الوضوء فقط. اما كيف نتوضع فنرجع الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول صلوا كذا رأيتموني أسميني. فالمولى في مقام بيان اخلص ثلاث واسم. اما كم رفعك صلاب أما كيف نصلي؟ نصلي بشرط شيء بشرط لا؟ لا بشرط؟ هذه تكفلت بيانها السنة واضح؟ فإذا كان المولى في مقام التشريع فقط فلا يثبت بكلامه الأطلاق هذا واضح؟ إذا كان في مقام التشريع ومرة المولى يكون في مقام الإهمال المتعمل المولى يتعمد الإهْمَة في كلامه لا يبينه الله ولا يبينه مقيَدَ نقول له أيها المولى الكريم تريد منا هذه المهية مقيَدة لا يقول أنا المولى وعلى في مقام الاثمان المتعَمَد ما أرَأينَ لا غيرِها مقيَدَ ولا غيرها مقصَه إذا كان في مقام الإحلام المتعنى فلا يتبقى لن يطلق ولا التقلق وإنما يبقى الكلام مهمل لا نطلق لا نطلق ومر أخرى المولى في مقام بيان حكم الاثار اما من جهة الإطلاق والتقييد فهو ساكت مثلا في قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليه ايه صيد الكلاب نعم فكلوا مما امسكنا عليه هذه الايه فيها جهات بيان وفيها جهات مسكوت عنها الجهات المسكوت عنها لا يمكن ان نقول اذا هي مطلقه لا لا مو صحيحه اثلاث المولى في هذه الآية في مقام بيان قط وحده فقط مثلا حض حض الشيخ يسأل حض الشيخ يسأل صيد الكلب ميت الكلب المعنف الكلب على الصيد صيده هو ميت لولا فقط في هذا النقطة القرآن أجاب قال سيده ليس ميت ليس ميت فكل يعني شنو تتحدث عنه ان الله سؤال سؤال هو الكلب إذا الكلب وتعالى أنيابه في الله يبارك وتعالى موابع الأنياب الله يبارك وتعالى هو ان الله يبارك وتعالى هو ان الله يبارك وتعالى هو ان الله يبارك فلا تقولوا لأن المولا تاكس فإذا ثبت الأطلاق لا لا لا من هذه الناحية المولا تاكف فإذا المولا كان في مقام بيان حكم آخر وهو حكم جواز الأصل وليس في مقام بيان الطهاره وعدم الطهارة فلا تقولوا لأن المولا سكث في فيثبت الإطلاق لا المولا يكون أنا من هذه الجهة الأخير فاذا إذا كان المولى في مقام التشريع في مقام أصل التشريع او كان المولى في مقام استقوت الاهمال المتعمد او كان المولى في مقام بيان فتم اخر وتاكد عن مورد الحاجه فلا يحدث بهذه الامور الثلاث الاطلاق نعم لو كان المولى في مقام البيان الكامل لو قال المولى في مقابل البيان وهو مولى ومولى حكيم لا يعبث اذا قال اذا اخذنا انه في مقابل بيان الكاء وسكت عن جهه نقول الحكم الشرعي الماهية من تلك الجهه هذا الامر الاول واضح اذا الامر الاول من مقدمات الحكمه ان يكون المولى في مقام البيان لا في مقام اخر التشريع ولا في مقام الاهمام المتعمد ولا في مقام بيان حكم اخر ولان المولى حكيم جاد غير هاد اذا وهو في مقام البيان نقول لو اراد المقيد لا وحيث لم يقيد فاذا نستكشف من عدم التقييد أنه اراد أراداً إكبار هذا المقدمه المقدمة الأولى والمقدمة في إن شاء الله وصلى الله على محمد عليه الثاني